صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم حامين والكتاب المبين ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك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 وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينٌ مَا خَلَقَنَا إِلَّا إلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ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 الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجيز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.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 ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا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 تَقِين هَذَا بَصَائِرُ النَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سواء محياهم ومماتهم ساء سَأَمَا يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِهَٰذَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قُلْ أَفَشَرَعْتُمْ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 قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظن ان ظن الا ظن وما نحن بمستيقنين وبدلهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما, وهما يستغيفان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين هؤلاء الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم في أمم قد خالت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا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 فَلَمَّا رَأوُوهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطِرٌ بَلْهُ وَمَسْتَعْجَلٌ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إلَّا مَسَاكِنُهُمْ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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل طلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أن نصيت فلمّا قضى ولّوا إلى قومهم نذيرين قالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم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 فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلا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 إذا أفخنتموهم فشدوا الوفاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن ولكن ليبلوا بعضكم ببعض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 دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم